الحمد لله والسلامة رسول الله ما دلنا في شرح رسالة تدمرية في أصعب ما ورد فيها من فقرات حقيقة انا أنا أود أن أنبه في الأول لأن الفقرات اللي بكلم عنها الشيخ السلام تيمية استوعبناها لكن الاستمرار في قراء الكلام الشيخ السلام ما هو إلا إسرار وعزيمة في أن نستوعب كل كلمة كتبها الشخصية فإن رأيتم أننا نتجاوز هذه الفقرار ونتركها إليكم ككلمات تقرؤونها ونشوفها تستوعبونها بعد كبه سبوع يعني مثلا حنقول نحدد فطحة للفقرار يعني إنسان فيه كلام مش كتير يعني نقول مثلا عند قولي وقال بسط هذا في الموضع الأخرى يعني لأنه أنت ده حاجة بسيطة يعني أو بقى شهر عاديل نقرأ في الحالة البسيطة دي وبقى أنه يجيب هذا في موضع إيه آخر يعني دلوقتي نتحك لأيه كلام أعلى وأرقى وأشد من هذا الكلام لكن أيا كان خلاصة ما تكلم عنه في الإسلام وإننا مستعدين نقض كلمة كلمة حتى ننهيه لأن بعض اطلنا في المحاضر الماضي وقال يا شيخ هذه وحيث فيه متعة في أن نصل إلى مراد شيخ الإسلامي الثانية بس ضعب الإخوة المستوى بتاعهم يعني بسيط يحتاج إلى كلام نقص فيه أكبر قدر ممكن فأنا صراحة يعني قلت ما بيش إشكال بس هو من واجبي في شرح الرسالة التلمورية أن أبين كل كلمة كتبها شيخ الإسلامي الثانية كل كلمة وأن تكون واضحة فالفكرة التي يتحدث عنها شيخ السلم الثانية هو يرد على من؟ على الأشعرية كان بيرد على المتكلمين الأشعرية أو الأشاعرة عندما أثبتوا بعض الصداد وعطلوا بعض الأشعر وهو كان يركز على كلام شيخ السلم على كلام الأشعرية على اعتبار أن الأشعرية أغلبية في عطره لدرجة أنهم هيمنوا عن ذلك الإسلامية كما هم في عطرنا الآن لان الاظهر يعتبنى المذهب الاشعري في ارقم واسعة موجودة في العالم فلكن كان المذهب الاشعري ايام الشيخ الثلاثة هي الزامية يعني من قال بخلافه عطبوه او تجنوه او تهموه بالشرك او بالتشبيه او التجفيل حتى سجن شيخ الاسلام سنوات طويلة وماتى في سجنه جيكذا به عضف ذلك طبعا العلماء الأشعرية اللي كانوا يرفعون شكوى بب شاك الثاني المتايمية عند الـ الـ الـ الأمير والأمير يحبسوا سجنه كما قرأتم عن قصة ابن في بداية شهرها للسالة التدمرية هذا كان يدفع شاك الثاني المتايمية أن يتكلم بالتفصيل على أرقى المستويات سواء كان مستوى بسيط يفهم العمل أو مستوى يفهم المتقصص أو مستوى يفهم المتكلم النفسي يعني شوف لما يشرح كتاب العقيده الاصفهانيه يشرح العقيده الاصفهانيه مع ان العقيده الاصفهانيه عقيده شعريه كلاميه فهو يشرحها ما ينفع رد ما يمكن يقول رد على العقيده الايه الاصفهانيه لكن هو قال شرح العقيده دي الاصفهانيه على اساس ان في شرح للعقيده الاصفهانيه هيرد على الايه الاصفهاني في كلامه لكن ما يقدرش يقول أننا سنرد على أصهاني لأنها عالة من أصهاني المتامية من أم بحاجة ولا معروف قرص المتامية بالنسبة للأصهاني فهي عشان يرد عليه يرد عليه, عليه شرح العقيدة الأصهاني ولا ما سشرح وفي الحقيقة يرد عليها الكلام اللي موجود في شرح العقيدة الأصهانية كل من به اللي احنا عادينا شرح فيه بها ومشار فيه كل فقرة محتاجة محاضرتين أو ثلاثة في شرحها ونزالك إحنا إن شاء الله بل إن شرحناها ف لصدقة معين من طلاب العلم بحيث ان يكون مستواهم يصل الى اعلى درجة في المناقشة في الفهم في الكتابة في التأليف في قضايا العقيدة خصوصا القضايا الخاصة بمسائل الاسماء والصفاء فنرجع الى كلام شيخ سيطينية وخلينا بقى نركز كده باختصار عادل الاشعارية اسمته كم سيطينة سبع اللي هي ايه قدرة والإرادة والعلم والحياه والسمع والبطر والإيوه ثلاثة هذه تسمى بالصفات الثبوتية هم بيسموها ثبوتية احنا كل الصفات عمنا ثبوتية زي ما قلت بيسموها بالصفات المعاني العقلية بيسموها الصفات الوجودية او زي ما تقول الصفات اللي هي يجب على الذات اللي هي أن تتصب جهة لا يمكن تصور إله بغير هذه الصفات هذا منهج نظرنا يعني احنا نقول لربنا سبحانه وتعالى جميع ما ثبت له في الكتاب والسنه او صفاته اسماء او صفات نسبتها كما اثبتها لنفسه لانه ليس اعلم من الله بالله ولا اعلم من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله فمن وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله فهو افضل الخلق اتباعي سيد الخلق في باب الاعتقاد أحسن واحد في العقيدة ومن أثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم تصدق الخبر ونكذ الآن وفي باب الخبر يثبت ما أثبته من غير سحريف ولا تعطيل ومن غير إيه؟ تحريف ولا تمثيل واحدة ترتيبنا هنا وإياه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير إيه؟ تحريف ولا تمثيل اما اللي بيسمي السبع الصفات وهي أفتر إذ كده ليه قال في صفات تالقول في باعد القول في بعض الصفات تالقول فيot salقorer我們的 dot yaz بالعقل بعض الصفات هنسبت البائد بالعقل هتعطر البائد بالعقل حن providing v assimíll Casey باعد السبع صفات لأن النقلة ورب رب ديهاห forgotten yazib see the book by Rossell إيبقى تسبت وتنفي البعض أستؤمنون لبعض الكتاج وتكفرون لبعض ده شغل اليهود اللي بدخل عاله في المسألة يا إخواني جايز أنا بقول لكم الكلام ده الأول مرة أنا وقع تحت يدي في البحث اللي احنا بنعمله فيما يخص الكتاب المقدس والأسماء الحصنة في الكتاب المقدس حوالي خمس نسخ من الكتاب المقدس مفيش نسخة زي التانية مفيش نسخة زي بتاني انتوا هتشوف خلال البحث ايات ربنا سبحانه وتعالى التي يقول فيها كيف يتجرر شوف بقى هنا وكيس يتجرر علماء اهل الكتاب في اللي هم يغيروا حتى الاسم شلو طالما انه يتوافق مع القرآن او يتوفر عمر بي معيني هذه المساق الخنفة عمر الاتضاعة بتاعته او ببنه كان ثلاثة حوالي عشرين او خنفة عشرين بس شوف 25 سنة عين له رو... العظم حتشيبه كلام ده واقع يعني مش, مش كلام احنا بس بنجي الكلام حتى يظهر النتيجة لكن تعال اشوفين ايه ان احنا نيجي الى قائل احاول ادخل عقلي علشان اشيل معنى معين لوافق هوايا يعني المضرب لكم اشأل واحد بس طبنا سبحانه تعالى بني ايه واتلوا عليه النبأ ابني ادم بي ايه بالحق إذ قربها قربانا ستقبل من أحدهم ولم يتقبل من الأرض مخضم عاية التفسير اللي عملنا المعتمد الاتنين للآدم اللي هو قابيل وهبيل على حسب التفسير هو بيسم قابيل قاين قاين قابيل قدم قربانا من أسوأ ما يمكن من أسوأ ما يمكن عنده وهذه القدم قربانا من أزوب ما يمكن عندهم فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الأرض القربان كانوا يعملوا إيه هم كانوا يجيبوا أفضل ما عندهم ده زمان في شريعة بلد إسرائيل من القربان ويقدموا في مكان معين فتمزي النار من السماء سحرق القربان اللي هو أفضل منه ده معناه علامة من ربنا راضي عنه احنا عملنا طبعا ما فيش الكلام احنا واحد يتطبق بأذوب ما عنده بحيث ينفع الآخرين بها لكن بشريعتهم عشان هو يضمنوا لكلماته صحة ولا لا اعرفها الغيري فحقوا العلامة لربنا الصماء او طلبوها من ربنا الصماء تعالى ان يتنزي النار من السماء تحرق الحاجة الكوالية فكان فعلا تنزي النار من السماء يتقبل من قربان بحرق هذا القربان او القربة اللي بيقدمها واحد منه ستتقبل من احدهما ولم يتقبل من ايه قال الاخس لنك قال انما يتقبل الله من المستقيم على فكره القصه دي موجوده حتى الان في الكتاب المقدس عند النصارى في التوراه دي نصه نفس الاختلاف في الالفاظ اول نص ترجي اللي هي طبع بتسموها طابعه الملك جيمس موجود فيها لفظ قربان وتقبل زي فراق قادين قدم قربان وهابيل قدم قربان فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قييم دي يقوله فيك فأنا وأعطي في يود المصر فاحنا جايبين من المصر القرآني وتحت منه المصر الكتابي وقارن بالإثناء هل الرسول الأمي اللي مع رشرة لا يكتب عليه الصلاة والسلام اللي استفق الأمي على إنه ما اطلعش على إنجيله وطوراة ده بالثلاث ده من وعلى فرض أنت بصوله خدم عمنا؟ أيمكن أن يكون هذا النص اللي في القرآن اللي في منتهى الروعة والبيان ومنتهى الإيجابية في عرض الموضوع زي النص به نقول إيه شتان نقول إيه شتان بين هذا وزي وده اسم الكتاب اللي احنا اخترماه في كل أكثر من حوالي مئة موضع بهذه القريقة القصر بقى إيه إن أول نصفة موجود فيها ستقبل من أحدهما ولم يتقبل من أحدهما اللي هو تقبل الله قربان قادير ولم يتقبل قربان هذين يعني, يعني العكس يعني تقبل من هذين ولا تقبل من قادير المهم أنا أبحث في الطبعة السيئة ستقبل في إيه إنهما وهم بإيه طبع طبع ثاني قاموا شيئين تقبل على مياز واحد أنه موجودة في القرآن فقاموا شايلين كلمة قبل وكتبوا إيه الله إلى قربان قابين تقريبا حد قال لهم برضو كان القربان موجود برضو في الطبعة الثالثة قاموا شايلين كلمة قربان وحقوا مكانها تخدومة فنظر الله إلى تخدومة قابين ولم ينظر يا تخدومة هي هاي هتلاقوا الثلاث نصوص تحت بعض وانت تشوفوا إيه اللي حصل كلام ده في التسعة وتسعين مصر احنا جبناهم او الماء في اللي يبناء كل طبعا طالما فيه قرب والحقيقة فينا زي الشمس نقوم بغيرين فيه احنا ما نجرؤش انه ما حتى المنهج اللي يستبعناه حاولنا ان احنا نكون في اضبط ما يمكن في التعبير عنه وده ان شاء الله عز وجل حتكون مفاجأة طيبة لاخواننا انا بقول ما ينفعش ان انا اغير في النفس يعني يكون الواحد يجرؤ ان هو يغير في النفس حتى في احنا قول في المعنى ما ينفعش يعني لا يبرؤ احد ان يقول في الرحمن على عرض استوى استولى فيشي كلمة استوى في القرآن وخط مكانها ايه استولى ده احنا من حصليتش هم يقول استوى استولى طب هل يبرؤ احد منهم في ان يحزي كلمة الياء اللي موجودة الياء اللي موجودة الواو وخط مكانها اقلام اقلام مليون الثوى والثولى يزود الله مقصر الرحمن العرض ايه هل يدر احد اللي هو يفط اللام في القرآن حتى لو كان عشر حتى لو كان يسوفي حتى لو كان معتزمي محدش عمي أبنى. حتى الشيعة يخرط ثم الشيعة عندهم نظرة الى القرآن اخرى قول انه عندك وديه ثلث القرآن الحقيقي طب وررنا الحقيق فلما وررنا الحقيق والشيخ إحسان الله ظاهير صلع القرآن المخصي عندهم تكتب اسمه الشيعة والقرآن وتقرأ بقى مهاجل تحت مسمى قرآن فاطمة اللي, مح... اللي إحنا مقبيين وإحنا يعني وهم اللي كشفوه رحوا إتلوا الراجل الشيخ إحسان إلهي ظاهير جميلنا من خرم الجامعة الإسلامية أنا صليت عليه في المنورة في باكستان حطوا له بلا تحت الكرسي بتاعه وكبروا الراجلة بليل إنه فضحت ألا؟ إذا قد أمتن؟ ولكن ما احنا ملتزمين بطبعة الملك فهد اللي موجودة في الشعبين وهم انما يفعلون ذلك فقية بالنظر للتعارفين لكن لما تقرأ كتاب الشع والقرآن فعلا صبحت فيعمل وفر في رئي قتلوا فهي القضية يا اخواني ان لا يجرؤ احد ان ونزلك هم اقرب الي اليهود في قضية انه يتجرأ على الكتاب لان يعمل فيها. انسى الله سبحانه وتعالى السلامة لكن عايز اقول لك ان ما يسعش الشغل دي في باب الصفاة باب الصفاة مبنى على ايه؟ على الاسداد بلا تنفيذ ليس كمثله شيء وهو ايه؟ السميع البسيط ثلاث عائلة اسمت سبع صفاة وعقل ضغط السابق برد علوم بالمنطقيات دي طيب قالوا ايه؟ خلي بالكم معي بقين يا اخوانيات عشان ينشف له هم تاني يا ريت نسيكم واحده انا الخص الكلام عشان نطلع الفقره اللي احنا واقفين عندها يا جماعه انتوا بتقولوا انتوا ليه بتنكم الصفات وتعقموها كده قالوا ان احنا لو اثبتناها يبقى شبهنا الله عز وجل بالمخلوق المخلوق ده مين اللي هو الانسان يعني طيب فييجي واحد يقول لك ايه انا مش حسبت الصفات يعني المعتز يعني احنا مش حسبت الصفات ليه انه عشان ما نسبش ربنا بالانسان فجوم الاشعرية قالوا لا احنا هنسبت بعض الصفات اتخلي بالك يبقى انت نفيه ليه ليه لو اسبتت بعض الصفات هشبته بالانسان زي ما سبتت الكلام قالوا لو احنا نفينا الكلام حنام في القرآن ولو أثبتنا الكلام حنشبه بالإنسان فنيعمل إيه؟ نقول كلام نفسي الكلام كلام إيه؟ نفسي عبدنا بيشد إشارات جبريلي فهمها أو معاني فهمها جبريلي جبريلي عبر عنها بالإيه؟ بالحرف وأصحاب فامنساني قال له ثم أنتوا شايفين أنه انتوا فريتوا من تشبيه ربنا بإنسان سوي ووقعتوا في تشبيه ربنا بإنسان عاجز وأقرف يبقى فريتوا من تشبيه لتشبيه إيه؟ اطبح مني يعني انت تبثلت في الصفات بحيث تنفي التشبيع عن الله بالانسان الثور طب ياك انت شبيرت بانسان ايه غير الثور بحوجة طب يا اخي ده ده اوقف من المزهج معتازي يعني انت لو نفيتك فهيدي واحده لكي طب انا اقول لك رايحة انا محسبتش ولا الخيطة خاطر ولا ايه ولا هقول موجود ولا هقول ايه معدوه مش, مش موجود فقال له طب ما انت شبهت ربنا بالإيه؟ دي المستحيلات يستحيل خلي بالك إن إحنا نلاقي حاجة موجودة ومش موجودة في نفس الوقت يعني أسألك على محمد هو فيه في البيت لا لا ما هوش في البيت يجب أن يتقل على مكان مكان معين محمد فيه في البيت لا لا لا ما هوش في البيت أعرف لما تلاقي علامة الكير دي بناء رأس لأنه كذب اما الواضي يروح اللي هو اللي لك هو مش موجود اخبارك ازاق اعناه ان الراجل ده كذبه والسف وهذه الواضي ايه وقت دي انا فالواضي بيقول الحقيقي ابو يقول لك ايه هو ما ينفعش حدث ما موجود مش موجود ده اسمه ايه ها؟ مستحيلات مستحيلات دي بقى يزدش واضي يقول لك انا اقول هو لا موجود ولا معدوم وما قلش برضو ان هو موجود ومعدوم في نفس الوقت ايه في حاجة اسمها لا موجود ولا معدوم و... انا ولا... شوف هو انا ما سأقول لك ايه اذا كان المخاطر من الغلاء دي وقتنا هنا مرفات نفاتي الاسماء والصفات كده برضو ولا ايه ايه ناس وقال لا اقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قديم بل هذه الأسماء لمخلوقاتها لأن المخلوق حي وعليم وقديم إذ هي مجاز يقول مجاز إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود والحي والعليم قيل له كذلك إذا قلت ليس الموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها له بالمعدومات الحاجة اللي مش موجودة أما تقوله هو موش حي ولا عليم ولا قدير إذا بلل ما تسبهوا بحاجة موجودة شبهتوا بحاجة إيه معدومة مش موجودة مدار قط برضي هو عايز يمشي معهم بغيات ما يوصل يقول لك ايه طيب هقول لك أنا أنفي النفي والإسباب نحض معيك كريم خليكم معي بقول أنا أنفي النفي والإسباب مافيش حدث ما أنا أنفي النفي والإسباب فلاندن ما كانشي حي يبقى إيه ميل إن ما كانش غني يبقى فإيه قولك لا أنا أقول له هو غني ولا هو خليدي الكلام ده بيبقى في الوقت لا دي اسمه كان فيه مجموعة من الفلاسفة سموهم المشائين المشائين نسبة للمشي يعني ليش نوعب يتكلم مع بعض زي المجانين واحد هو الحابق فالتاني ازاي يتفنن في انه هو ينفيه فبعد ما ينسيه الاولاني يقول طيب انا هحسبلك او هنفيلك اللي انت نفيته وكل واحد يقعد يرد على على الثاني في كلام لهوه او زي ما تقول كلام يعني لا طائل من خلفيه صقه بيسموه عارفين الصقه هي ايه ان انا مثلا اقول لك الكوبايه دي انا ممكن اكتبلك ان هي موجود؟ مش موجوده مش اصول لا اصول ولا فروض يعني هو بيشككت منك وبعدين بعدين فما توقع على إيه هو الكباة دي مش موجودة يوم يعمل إيه يرجعها للتاجز لكن موجود نظام بيسموه الصفطة فما فيش في الواقع حاجة بالتسكة فيد إلا إذا مثلا تقول لك إيه يقول لك أنا أقول له حي ولا هو يقول انت شبهته بدلا من شبهته بالمعدومات شبهته بحاجة اسمها الممتنعات او المتناقضات الشيء المتناقض دي اخذت من المعدوم خبالك ازاي وعمقت من المعدوم وبعدين انا ممكن اقولك ايه مسلا يقولك فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيبان من الممتنعات فانه يمتنع ان يكون الشيء موجودا معدوما او لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت الكلام لا بيحفرش ويمتنع ان يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود العدم او الحياة والموت او العلم والجهل او يوصف بنفسه ايه الوجود العدم ونفس الحياة والموت ونفس العلم والجهل كلام ده محدش بيوصف ان واحد انسان حي وميد ومهوش حي ومهوش ميد ده كلام متناقضات وممتنعات خلي بالك هنا بقى في عبارة عنا بيتينية فان كل انت هي باستنى ربهم قول له فرد من تقوله. يمتنع انما يمتنع ما في النقضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب العبارة هي من غير شرع حتبقى كده كأنها رنج من الرموض اللي محتاج ورقة هيروغلوفية عشان نفيك الرنج لتعلم فاين من ضد ما يقله اعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقادر لهم هو طبعا المصطلحات الفلسفيه اللي بيستخدموها ده برده شفرة شين منهم كده مع ان كان ممكن ان هو يكتب خلاص لكن هو قرر ان هم وبعدين يردوا على الايه على الفرض بتاعه فاين قلت انما ينفي النفي النقضين عن يكون قادرا لهم فقولك طب انا بقول لك هو لا حي ولا ميت قصد إن الإنسان مثلاً ممكن نقول لهو حي ونتقل يبقى معنى كله إن هو إيه ميت أو نقول ما هواش ميت عشان نثبت إن هو إيه حي فأنا حمنا عن عشان يبقى في الحلقة دية تقول لك ربنا ومش شبه حد أبل وأنا إنما أقول ذلك على أساس من يقبل اللي هو الإنسان إنما الجناز مثلاً العمود ما أقدر سأقول العمود حي وميت فبالك ازاي لأني العمود أفضل ما يقبلش لا حياه ولا ايه ولا موض فانا بقى حكاية تقابل العدم والملكة يعني انا املك الوصف ولا الوصف مع انا قول مثلا فلان ده غني ففيه ملك لهذا الوصف يستطيع ان يملك وصف الغناء او ينعجم فيه وصف الغناء ده ايه ثقيق قولك انا انا ما اصببش غير كده اللي هو الانسان كلاما لهم اجدامية والجماعة متكلمة ولكن افضل على الانسان اقول لهم حي ولا موجود عشان ما شدهش ربنا بهم فأقول ربنا لهم موصوب بالحياة ولا, ولا, ولا بالعدل عشان الانسان ممكن يكون حي ممكن يكون ايه معدوم لا أقصد. العمود مثلا اللي قرأت السلب والاجاب والنفي عما يمكن ان يكون قابلا لهما الانسان يقبل الوجود والعدل او الحياة والموت تحت قولت ابدا من الفعشة في الجمادات ايه الجمادات قولك لا تقبل شل وجود او عدم فهمتين لا ممكن برضو الجمادات تقبل وجود وعدم شفوا كده خيلة لك اولا يعني الجبار قولك فالان الجبار لا يقال له اعمى ولا بصير ولا حي ولا ريس ولا ميت ان ليس بقابل الله يعني هل ممكن نقول على الجبار ان هو حي او ميت ما ينفعش نقول في الوصف ده فبيسميها قلنا النقيلا لك هذا لا يصح في الوجود العادي يعني ما الواقع حاجه اسمها ايه جدار حي ولا جدار ميت الانسان الحي او الانسان انما الكلام اللي جايبه من دماغك دي ده مش في الواقع اصلا مش في الوجود مش ده برده يا ولا ايه معايا ولا مش معايا انا عارف ان العباره سويه هتعبيه فانه متقابلان تقابل السلب والايجاب باتفاق العلماء يعني ليس تقابل السلب والإيجاب يعني مفيش في الواقع في ما نشاهده حاجه هتكتب عنها وصف الا لازم يكون الثاني موجود فماذا بعد الحق الا الباطل فمن يقر بالباطل ويؤمن بالله لان الانسان ربنا خلقه في عالم بين زوجين بين مجدين بين طريقين معرضين يا اما يختار الحق يا يختار ايه فلازم الحياة كلها ستكون نظنية على كيف واحد موجود ولا مش موجود ما هتقول إيش موجود ومش موجود ما هتديش حقيقة لها منا دي مش موجودة في الواقع فما فيش حاجة حتسلبها إلا ما تثبت العرب يعني ولا يظلم ربك أحد حثبت إيه العرب لا يخفى عليه شيء في الارض ولا تثبت إيه العلم إنما هم عندهم صبتهم لك موش طويل يبقى اصير لك ولا اصير اذا اوسط ولا اوسط ابيض ولا ابيض يبقى احمق ولا احمق ايش ورق بقى مش حيثين ده اسم سلب لا يتضمن ايجابا وهو او سلب ما يتضمن في المقابل وده مش موجود في الواقع انت يقولهم ده مش موجود في الواقع اهو فاق فإنه متقابلان يتقابل السلب والإيجاب يعني ما واحد في الدنيا إن لو تلاقي إذا أنت أثبت يبقى أنا فيت ولو لا فيت عكس يبقى أثبت إيه الوقت فإنه متقابلان تقابل السلب والإيجاب باستفاق العقلات فيلزم من ربع أحدين ما ثبوت إيه الأرض أما ما ذكرتم من الحياة والموت والعلم والجهل إن أنا حمسيها لك له عالم وله جاه له عالم وله إيه ما أنا كانش عالم وله جاه وله حي وله مي ما ينفعش برضه فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاون اللي بينش يكلم نفسهم دو اخي بولك ازاي الجماعة اللي هم المهويس دول المهبيس دول الجماعة اللي تعاست بازيه وده حر اخي بولك ازاي, إزاي؟ والاصطلاحات اللفظية اللي مستخدمها الفلاثة والمقصود بالاصطلاحات اللفظية يعني ايه الشطرة اللغة اللي بينهم يعني احنا ممكن دلوقتي احنا عدونا في المسجد اقول لك يا جماعة احنا نعمل صفر الكلام بينك بحيث لو تكلمت بها محاكش حايفها مك هل لان كده قاعد معاك زي ضمن في بتاع المخابرات وكلام من ده يعملوا شطرات بينهم محاكش عارفة هير يعني اقول لك مثلا كل حرف او كل فيلمة سنطاها في اي حرف فيها احبت بعدها ايه حرف السلم وبعد كده حرف الصراط بعد كده حرف الشي بالتسلسل اربع والعشرين فكما مثلا زي مثلا كتب احط بعد الثاء في الف وبعد الباء باء وبعد الثاء ساء اخي بلاك ازاي بحيث انا اخذنت في الشفرة دي فطالما الكلمة اللي انت تحطيبها الشفرة يبقى مش ممكن حتى احيثها مغالي اللي معاك ايه دي اصطلحات اصطلحت بها مع بعض فمجموعة من المهويس من الفلاسفة المشى ايه اخي بلاك ازاي اينه مصطلحات جاين تحملونا الكلام دا ده عرض بشكل سيميائي ولو اما ما ذكرتوا الحياه والموت والعلم والجال فاز الاصطلاح اتطلعت عليهم ثلاثه في المشهور والاصطلاحات اللفظيه اللي فيها الشجره دي ليس الدليل على نفس الحقائق الايه العقليه اللي احنا بنشوفها قدامي الانسان ما كانش حي يبقى ميت وما كانش موجود ولا مش موجود ان قلت موجود في المكان الفلاني يبقى معنى ذلك ان لازم يكون موجود في مكان ثاني او معزول في الوجود خالص اتنعى الهلاك الناحى الثاني في عالم الغيب يعني ده العقل النفض شو بقول لك ايه وقد قال الله تعالى شو ساعة ما يجيب ايه قرآن من الواحد ايه يعني <تصفيق> <يحنز> بيأخذ نفس <تصفيق> وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لهم من الاهلين الضاطين ايه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير ايه احيان وما يثرونا هينا يبعثوه ربنا وصف الاصنام بانهم اموال باعتبارنا في حياه انت خدلك ازاي ماهوش في وسط الحياه زي ما تقول مثلا ان اذا كان انعام بل هم ايه اضل طب يعني هي الانعام الا تعبد الله عز وجل من شيء الا يتبعوا بحمده فليتسخ ان هم كالانعام بل هم اضل ان هم كان انعام بل هم اضل او والذين سفر يسمعون ويقولون كما تأكل ايه الانعام والنار ومتوى اللهم تشبه الكافر بلا هل الانعام تبقى كافرة لا وانما لم يؤدي دوره وسبيل تكريمه كانسان استخلافه الله بارضه ولم يستخل في الحيوان بل سخر الله الحيوان فانت لما تضع او تضيع هذا التكريم بطبع من نفسك وتدعى لنفسك كإنسان مكرم بيعطي التكريم خلاص نترى إيه بقى الإنسان المسخر أو المخلوق المسخر زي الحيوان إنت زي بقى الأضل بيه اللي هو بيعبد أنت بتقبض <تصفيق> شفت بقى الزي يبقى ده مش انتقاس بخدر الحيوان في كمخلوق يسبح الله طبعاك وتعالى ولكن الحيوان له دور أقل من دورك ومكانه أقل من مكانك إنت مسود عليها مستخنف في الأرض عليها وهي أعقل منك لأنها مسخرة لك تقوم بضعها لكن ليست مكرمة تكريمك بدليل أن رب الله تعالى سكرها لك فالإنسان لما يضيع إيمانه بالله تبارك وتعالى ولو يؤذل الدور الذي خلقه الله عز وجل من أجله كإنسان يستخلف في أرضه يبقى ضيعت التكريم فبقى شأنك زي شأن الحيوان الذي يأكل وتمسك ولا شور ذلك نبع القبيل قال إيه والذين كفروا يتمتعون ها وياكلون كما تاكل الانعام يتمتعون باكلهم وبشرابهم عندما ترى البقره مثلا اللي بتاع الدرسيمه والحشيش دي مع بسيطه تخيلك بتاكل اهي في دول بس عايزين اكله حلوه ونومه حلوه الحيوان من الحيوان وبياكل مثلج وبسعيد ومبسوط كمان لما غشد ياكل مثلا فريسه او حاجه او اللي يقرب منه ساعتها اذا كان الامر كذلك فانت من تشفهم ربنا اصدقاء تعالى قال ايه ولا عايز تكثم ولا عايز تنفذ ولا عايز تعيش في, في الدار الرب الاطحاء تعالى او ده تكثير خلاص في ضيعة في التكريم بتاع فهين عوّت لما نقول اموات غيروا حياة على ان هذه اصنام ليست فيها الحياة نعم وقيل لك ثانيا انتم عاية كده ولا اهه انا عارف الكلام صحى لكن ده لازم نقول خلاص تريد حننطلق ان شاء الله عزيزي في صفحات تاخد محاضرات وعشرات الصفحات تاخد محاضرات فإخوانا ما تتبعين ليكوا لك التدمرية طولة يا شيخ طولة أنا عميلة إيه عايزنا عديها ونقول شرحها التدمرية وأنا قدع نفسك وبعدين إنت لما تجد تشرح الكلام ده بعد كده أما تستوعب وحكي تقيمك الشرحة وإن أنت فعلا تستوعب شاء على غسول الله خلي الكلام اللي بيسال وقيل لك ثانيا ما لا يقبل الاتصال بالحياه والموت والعمى والبصر معايا فاهمنا ونقول ذلك من المتقابلات يعني ايه لا يقبل الحياه والموت جمدات مثلا اهو العمى والبصر برضه جمادات ما اقدرش اقول على العمود مثلا العمود ده ما تشوفش فالواحد ماشي اتخبط في عمود بس معلش العمود ده اعمى ما تشوفش حاجة الدحشة كيفية يعني <تصفيق> يقول اعمى ما بيشوفش اللي بيقبل ذلك إنما تقول على العمود ده اعمى ما بيشوفش سوفت <تصفيق> زال ونحو ذلك من المتقابلات اللي ما يقبلش العمى والبطر أو الحياة والموت أنقص مما يقبل زال يعني اللي ما بيقبلش تقلم من اللي بيقبل هم يقول اعمى حيث أنا افضل من عموك اخي بلك ازاي ليه لاني الاعمى قد يرسل والبصير قد يصب العمد كانسان يعني لكن ديه افضل من يحي يقول ده عموك او ده حاجة اخي بلك ازاي طبعا ما احترمنا او مع القزة ك... كمثال لكن قد يكون الشخص الانسان مصاب في بدنه او في عينه ويكون افضل عند ربي من كل الحاضرين ان اكرمكم عند الله ايه اكرمكم نعم فالعمل الذي يقبل في صد البصر اكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما مش برده يا اخواننا انتوا معايا ولا مش معايا اه فانت قررت من تشبيهه بالحيوانات القابله لصفات الكمال ويقصد بذلك نوعيه الحيوان نفسه كل كائن حي فأنت فرقت من تشبيه بالحيوانات القادرة وصفات الكمال ووصفت وبصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك فبدل ما تخليه فقول أنا بكر من تشبيه بالإنسان شده بالجماد ودي أقل وأنقص كماد ولا ينقص بالله دمارك وتعال وإن كان الكلام ده في الأرض نحن محناش موافقين عليه لين ربنا اتصف وهو أقول الكلام ده بعد يشويه إن كل ربنا سبحانه وتعالى يتشمى بأسماء أو يتصف بصفات هذا لا يعني التشبيه أبداً ولا يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يشبه فلانا فتحاول ما كنت تنفع لله سبحانه وتعالى صفاتي عشان موجود فيه انسان حي او في جماد او فيما شابه ذلك نعم وايضا شوفوا بقى اخطلنا عشان انا ما اطولش عليكم انتوا بقيت كده ماشيين معايا كويس طيب من قوله وايضا فما لا يقبل وجود العالم احنا مشنسيبها لغاية قوله وقد بسطت هذا في موضع اللي مع الكتابي اعمل معي من الفطح الكامل اللي خلصة بقيت نصف فطحة بس النص فطحة بيك انا عايزكم اسمعوني كل يوم تقروها وتفكروا فيه ان هي اللي جاية عايزها ايه شوفهم تايمية عايز ايه شيخ السامي تايمية عايز مني لابس بس اولا احنا بالنسبة لنا الحمد لله رب لنا لكتابي وليسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا الخبر ونفسوا الأمر غير ما في الأول وإلى كمان أول لكن لو فرب إن فيه واحد من الجماعة المتبسطين دول قبلنا في يوم الأياء يبقى الواحد عاجز عليهم يتكلم معها أو ينأشف لا فإحنا عايزينكم تقرأوا الفقرات ده هي نصف صفحة ده في البيت واللي يقول لها نسلمتها كي المقيمة واستوعبتها نسوف حيقول الكلام ده ينسل بعد اسبوع بعد عشر فيان بس ما تنساش كاختبار اللي حنا نقرأ وحنا مع بعض فكل يوم نيجي نشوف سطرة أو سطرين على هامش المحاضرة عشان ما تخصي منا وقت كبير وفي نفس الوقت نشوف كاختبار تعرفوا ان المتايمية ما مستهل وانه مستوى راقي جدا وان الشيخ السلام المتايمية علامة عصره اللي ما كانت ايامها حد بيعتبه لكلامه كانوا بيس جنوب بهدلوه او دلوقت احنا عاديم من الرفة في رسالة من رسائلين وعلى فترة رسالة دي ممكن يكون كتبها في يوم كتبها في يوم فعلا مش مش مش. <تصفيق> لما حسبوا عدد الورقات اللي تركها شيخ سيد تيمين على عدد أيام عمره وعشر بستين سنة من يوم ما كله بذات مماله طلع من عدد ما اتخلفه في شخص من تراج لمقدار واحد بيكتب ستين صفحة في اليوم ست من يوم ما تولد على ستين سنة ما هو سعر بتاعته تميه الكلام والمحصوطات اللي سابها واحد كأني ما هو اي كلمة بيمطع الناس اللي بتيكتب وراه بيعتبر داي ايه كلامي شخص السائل كايمية هو نفسه ممكن في ساعة ألف التائل يا زي ما وصلكه قبل كده ساعة واحدة أو ساعة من, من ساعة مجينة التائل اليهودي يسأل اي علماء الديني زميلي دونكم تحير ابنه بأوضع حجتي ابيات الشعب اداني السؤالات 6 ابيات شعب عن قضاء والقضاء فقالها تقول لي ولا ولا كراس واضطرب عدوث الجامح قاعدين بتسلوه وقاعد يشرح قولوا له من بعد الغهر لغاية العصر وهم تعملوا عدوث فبعد ما وصل الصلاة العصر ادى لهم قراءة لقراء هذا فاذا بقى القصيدة الثائية حوالي 200 بيت من الشعر ابيتانية بيرد على نفس القفية التاعته يعني مش كلام بقى مكتوب دا لو كان كلام ما سبك الله يعني ما ربط طبعا عنه لا شبك ان كتب ازاي لكن كانت ابياد شعرية الثائية دي تشرحك في مجلد ايه? وعشان نشرحها عاما مش راحة نفاكر في شبرة اكتر من حوالي ست شهور بنشرح في حوالي عشرين ثلاثين بيت من الثائية وما فهو ربنا يفتح عليه هذه الفطرات حلق رأيها وحننفقل مباشرة لأنه هو طبعا كلامه كله بيضور في حواليه فلك واحد في مسألك إن من صر من تشبيه الله يتبرد تعالى بشيء وقع في تشبيه الأطبع منه إلى أن وصل إلى الجهنية والفلاسفة والمعقدة لكن الكلام خلي بالكو اللي جاي بمهور سهل برضه الكلام اللي جاي محتاج تركيب حنين أبدأ من وق وقيلة له أيضا اللي هو مين اللي اشعريني ركزوا معايا الكلام برضو مازال صعب يعني الكلام مازال قوي وقيل الان ايضا اتفاق المسمى ييمي في بعض الاسماء واستفاد ليس هو التشبيه والتمثيل الذي لفته الادلة السمعيات والعقريات خلييني اشرح لكم في حدث مع اتفاق الايش؟ واتفاق المسمى اتفاق الاسم واتفاق الايه المسمد اتفاق الايه اللي هو القدر المجرد العام زي بقولك مثلا لض كبير كبير كلمة الاسم ديه واحد لو نطق باي شكل يعني انت لما تقول كبير وفلان يقول كبير والطرف يقول كبير لفظ كبير بنفس حروف عدد حروفها ك ت وب و ي و ايه و رك هذه الحروف لما تركم مع بعضها تتاون كلمه كبير فاللفظ نوع او ايث واحد حتى لو ما قد نطق بيه على الكل كبير واحد ده اتفاق في الاسم المجرد وطالح لاضافته الى اي شخص فان اضيف الى الشخص ان اضيفها للايه للشخص شخص بعيني. فلا بد من ان اتصور حقيقة لا اتصورها في الاخر فاقول ان في اسم مشترك وعام ومجرد ده اسمه ايه اتفاق في الاسماع اتفاق في المسمى اما اقول لك مثلا فلندا كبير تنو كان 175 سنت و 3 ملي فييه واحد ثاني وهل ده برضه كبير تنو كان 175 سنت و 3 ملي يبقى ده اتفاق في الايه في المسمى ده كبير و كبير فكلم الكبير واحدة لكن اصلح المسمى برضو متشاوض ففي اتفاق في, في المسمى او في اين في الاف طيب هل الاف هو المسمى او هل الواف هو الموصوف معلش تحملونه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ما ممكن يتطابق في شيء الفاكرين قياسي التمثيل وقياسي الشمول اللي حتكت لك وعنه في الاول انه ممكن يكون واحد متماثل ومتطابق تماما زي كوأم وصح فيه بينه اختلافات لكي نقول ده كوأم كوأم ايه انه كل واحد ممكن يلبس يدوم الثاني ومتعرف السرع بينه اما بتشوفش مثلا اخت من الاخوات ملبسها التوأم بتاعها العين الصغارين نفس الفساتين ومتبس حقا هنا خاتم كبير شوية او حلقة كبيرة شوية وهنا حلقة صغيرة فاقت تتعرف ماذا العين استولاك الزف اهدوهم نفسه مطلق بطيه ده اسموا ايه ثماسف لكن لما يكون شبهة بوثاة باسوبة ضد ابن فلاس ليه ايه في بعض الاوساط ففي ثماسف في الزاد في كل الاوساط او في بعض الايه الاوساط نقوله على قياس التمثيل او قياس الشموس فهو اتفاق المسميين في بعض الاسماء والاستفاق ليس هو التشريف يعني اقول فائر وكبير وفير انتبير حيث نفس اللي حنربناه فائر وكبير وفير انتبير في قدر مشترك بينهم اللي هو الاسم عند التجرب نفض كبير وفي قدر فارق عند التخصيص فالفيل الكبير يخص شكله أو شكله يخصه بحيث ان يكون له وضع خاص بالنسبة لبقية الفيلة هو اكبر في الحجم واوسع كبير؟ والطائر كبير اكبر من العصور واكبر من الابات البسيطة دي طائر كبير بالنسبة لبقية الطيور ففيه قدر مشترط وقدر فارق لكن هو أقول هنا في التعبير هو العصوية عشان ايه حكاة الاسم المسمى والورص الموصول بود. وقل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات السمعيات يقصد بها ايه نقول نوارد السمع لما بيجي في الكلام التيميلي كتابه الصديق السمعيات نفت المماثلة ربنا يقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفا أحد هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء يبقى نافى استصاب ربنا سبحانه وتعالى بالسامع والبطر لأن المخلوق له السامع وبطر هل عشان ده له السامع والسامع وفيه كلمة السامع عند التجرد ممكن تطلق على الله وتطلق على المخلوق يبقى نفي التشبيه عندكم معناها إننا أنت سمع الله عشان المخلوق عندي سمع هل هذا هو نفي التشبيه اللي في القرآن ولا نفي التشبيه معناه أن سمع الله ليس كسمع المخلوق يبقى المخلوق له وربنا له السمع بس شكتانة بين هذا وثان فيه أنت ربنا غليل وغنى مطلق وفي من المخلوق من هو غني. ومليار بيع. وفلوس كتير. ونلعى غني. هذا مصطوب بالغنى وهذا مصطوب بالغنى. فاتفاق الاسم اسم الغني. لا يعني ابدا انني انت عن الله وقف الغناء عشان فلان غني. لو انت هو يبقى ده في التشبيه يبادة جاهل وحماقة. وبقول اتفاق المسميين في بعض الاسمار صفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته القديلة السمعيات والعقليات السمعيات عرفناها سابو العقليات في الواقع برد انا لم اقول فلندا غني وفلندا وبرده غني اذا رسقتوا هم الاثنين بالغنى لكن ده يعني كان في البنك رصيده كان متين مليار اللهم صل على النبي وده رصده كان ميتين جنيه ما قال لي معاه ميتين جنيه في حصة غير الصمال او في المكان يعني مفيش اي حضر خالي او ده عقابر غاني اشتلا برضو في مكان في القرى ولي بتاع واحد ما هو مش لديه حتى اي حال فاللي معاه عشر رجل رجل ده مخصوص يا اشتر ده غاني طب لو معاه ألتين او ثلاث لو معاه عشر ثلاثة. لو معاه اثنين وليور لو معاه مليارات زي اغنى رجل في العالم ده غاني وده غاني موس دا العقل بس شتان بين غنى هذا وغنى ذا دا عنده كثير قداما عنده كثير إن قارون كان من قوم متتبغع وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوق بالعصبة رقوب هل يعني ذلك إنما كانت فيه في أرميات عهده كان فيه بس دا غنى يجير أوي طب لما يكون المقارنة مع غنى الحق السحنة يقول لا يا أيها الناس أنتم الفقراء أولا إيه صلى وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إنما الحياة الدنيا, إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتستقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ذا يتكلم الأغنياء ها أنتم أيها الأغنياء هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فأيكم من يكسر يبقى وفي قضل والفقراء مين اللي ينفق سبيل الله الفقير ولا الغني اللي عنده مصاب مينه نصف رمية ومشاكين فمنكم من يبخل ومن يدخل فإنما يبخل عن نفسه يعني هو اللي بيضيع غناب ربنا حيقل لي بالأمور لاتما بيضيع غناب قبر رأت أي حاجة ابتلي ربنا سبحانه وتعالى بقى وبعياله يضع ماله ثم قال للأغنيات والله الغني وأنتم الفقراء على اعتبار القياسه النساء هناك ايطلع اين قصاد غنى الحق الصحيح. ولا شيء والله الغني وأنتم الفقراء يبقى دلوقتي العبارة دي واضحة وقيل له ايضا اتفاق المسميين في ضعب الاسماء والصفات ليس والتشبيه والتمثيل الذي نفته الادلة السمعيات والعقليات ببدا من الادلة يعني. وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما كده. نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص بي الخالق مما يختص بوجوبه او جوازم او امتناعي ايه ده با ده الوقت بحباء جنب الخير ان شاء على رسول الله نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص بيه الخالق مما يختص بوجوبي او جوارجي امتناع الوجوب هنا مثل ما عايز يوجيه الوجوب الحق الخاص بالله عز غير الوجوب الخاص بالمخلوق احنا عندنا الوجوب اللي هم بتكلموا عنده عنه بيسموه هم ايه الصفات الواجبة لله في عندهم حاجة اسمها صفات واجبة وفي حاجة اسمها جائزة وفي حاجة اسمها ايه ممتنعة ومستحيلة الواجب هم يقصدون به صفات الذات الصفة التي لا يمكن تصور الاله بدونها لا يمكن تصور ايه وجود الله بدونها زي مثلا ايه الوجود والبقاء هل ممكن حد القيام بالنفس الوجود هل ممكن يكون فيه اله ايش موجود لازم يكون له هبوط أخبرك إزاي؟ هل ممكن يكون فيه إله يبسقر إلى غيره؟ لازم يكون بنفسه ده بيستموه واجب في حق العزب واجب يعني إيه؟ يعني لا يمكن تصور إله بدونه حتى اصطفات المعلوية تعتبر عنده من الواجبات يعني لازم يكون إله عنده قدرة وعنده إرادة وعند علمه وعنده حياة وشمع وبسط البقاء لازم يكون إله مثل مرعة احنا بنقول عليها احنا الصفات ايه الزاتية اللي ربنا اخبر بها عن نفسي ازا وابا زي الحياة والقيومية والعلم والقدرة كل اللي ورد في الكناب والسنة من صفات الزات هم يقولوا عليها واجبة احنا نقول لا دي صفات ايه ذاتية لا يمكن تطوره وقل بالله دونها اللي ربنا اخبرها نعمة كيف طيب هذه الصفات اللي هي الواجبة في حق الله عز وجل كما يقولون زي البقاء مثلا هل لو قلنا اسمعوني جيب بقاء الله وبقاء أهل الجنة أهل الجنة لهم بقاء ولما نمس بقاء لهم بقاء وربنا سبحانه وتعالى له بقاء ويمطى واجه رب اشتركوا في إس أو في البقاء هل فيما يتعلق في لحق الله اللي ينتظر عليه البقاء ما ينفعش تثور اله يحنى لازم يكون له بايه بقاء هل أنفي عن الله صفة البقاء عشان المخلوق متصف بالبقاء وأن المخلوق له بقاء وربنا سبحانه وتعالى له إيه؟ بقاء وشستان بين بقاء وايه وبقاء ولذلك نقول لكم بقاء أهل الجنة ببقاء الله ولا بإبقاء الله بإبقاء الله إن شاء أبقاءهم وإن شاء أثناء لكن وعد وعد الحقا أنه سيبقيه فليس من طبيعتهم البقاء ولا يشاركون الله في البقاء لأن المخلوق نكتب بقاء على إبقاء الله له على مشيئة الله توركه إن شاء أبقاءه إن لكن وجه الله ويد الله وحياة الله واوصاف الله الذاتيه وكذلك الفعليه باقيه بابقائه ولا ببقائه بقائه. ها ببقائه لان البقاء صفته البقاء وصف ذات رب العزه والجلال ولذلك هنقول عليه اخر الذي ليس بعده شيء زي ما هو الاول الذي ليس قبله شيء واحنا قلنا ان بالنسبه للمخلوقات لا صفه البقاء نعم بس هي باقية بإبقاء الله ومشيئته ويجرى تلكم مثلا بحسية العنب لما أهل الجنة مثلا واحد من جنة ربنا يجعلنا من الجنة اللهم امين فواحد يأكل العنب من الجنة يشتهى العنب فربنا خلاله عنب ومسك عن أود العنب تعب يأكل فيه يا رب طوله نحن نأكل عن أود لي <تصفيق> خلص عن أود العنب فاشتهى عنبا آخر مين اللي حسناه له ها هولو, طيب, هولو طيب لو أن الله شاء أن لا يخلقه مش هيكون الآخر الذي ليس بعده شيء هل أنت لأس شاء أن لا يخلقه لأن بقاء العنب بإبقاء الله وخلق ومشيئته فإذا شاء لا يخلقه لبهذا المخلقات حتشارك الله في البقاء لكنه شاء وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن انه سيخلق هذا كوعد له اهل الجنه ولا يعني هذا الوعد انهم شاركونه بعض البقاء فهو الاخر الذي ليس بعده شيء فهذا الرقاء وهذا بقاء فشتان بين بقاء و بقاء الله لبقائه ان صفه البقاء وبقاء اهل الجنه لبقائهم ولا لبقائي ذو القصر فانا بقول لك مثلا نعيم اهل الجنه باق ببقائي صح حقا يبقى باكم بايه ببقائه واجه الله باكم ببقائه صح لانها الصفة لله انك مارك وتعال الفرق بين البقاء بقاء والبقاء بايه ببقاء فاحنا بقول في الواجبة والصفات الواجبة زي البقاء والهجوء والقيام في النفس في مخلوق يقوم بنفسي نعم الى حد ما ونفس زي ما تلاقي واحد يقول لك انا يا عمي مش عايز حجمها انا عندي فلوسي وعند ارضي وعند حسي ومش محتاج منك حاج كل اللي انا عايزه مزهن بالناس فهذا يسموه غني مش محتاجه وينفر طبعا نسبي بالنسبة للاخرين هو مش محتاج الناس بحاجة عاني بفلوسهم ودايما اي واحد مش قول بيدخل هو غني مش محتاج بيبقى عمله هنجح من البيداخل ومعندوش وعاينه ينهى بالبلد اللي فيه نحن بيحصل كده فاللي بيبقى عنده مبسوط تجد بص تلاقي ايه يعني هو ارض العلوم محتاج في ايه وين كان الطمع والجشع ما سيب يحس الا من رحم ربك طبعا ده استثناء لكن هيقولوا طبعا ان الفقير ولذلك اقول لك اعمل لي براءات ذمه ماليه لما تدخل عشان اعرف انت عندك ايه بعد ما تطلع بقى ايه اللي موجود عندك فيه عين اللي بيطلع يعني مسكين وفي اللي بيطلع الله اعلم لكن احسن عايز اقول ان ايه القيام بالنفس حتى في المخلوق ممكن نقول فيه قيام في بالنفس الى حد الله الى نفس وربنا سبحانه وتعالى عنده القيام بالنفس اللي هو إنه غريب هتنى مستلح القيام بالنفس موردت في القرآن واسمن حاجة اسمها القيام بالنفس إنما لا! والسنة ورد اسم الغنين اسم لايه؟ الغنين بعدم يحطوا القيام بالنفس حيث يحطوا اسم لايه a T وبدل باقيين يحطوا القدم يحطوا الاول وبدل باقيين يحطوا البطار ايrust يحطوا الإيه لاخر منهج خلفين تنوريت واحد يتسلم وفي فاحس الأول و والغني والاسماء بيتكلم على اسماءها دي علامانها بالسلف انما هؤلاء القدم والبقاء والوجود بس بس بس الله يكرمه طبونا يعينينا ايه على ان احنا نكلم كلامه اهو فما يختص بالخلق مما يختص بوجوبه تهمنا عن ايه كلمة وجوبه اللي هي السفات ميه في الزاتية او جوازه هم تقولوا كلمة جواز المتعاملية بتنزل معه في كلامه ارضه بالجواز ايه مش السفات بقى الزاتية السفات الفعلية ان ربنا بينزل الى السماء وياتي لفصل القضاء وجاء ربك الملك صفا ويستوي على عرشه في السماء ثم استوى على العرش هذه الصفات نقول لك ده صفات جائزة. صفات ايه دي لك صفات زائده صفات ايه احنا قلنا ايه صفات تعالى صفاته ايه تعالى طمن المخلوق لا يخاف الدنيا بينزل بيقف انه بياتي بياتي جاء فلما ان جاء البشير تلقروا على وجهه فوطفوا بالمبيه بالاستواء لتستوى على ظهوره فبالك ازاي فده السواء وده في اشياء هي من قبل الجواز او من قبل اصطفات الفعلية ولا يعني ذلك التماسل بين الخالق وبين المكلوم فهو الاتفاق المسمى يأني في بعض الاسماء والاتفاق ليس هو التشبيل اللي يفعل كده بغلق او انتناعه يمتنع في حقه لها الظلم ولا يظلم ربك أحده كده برضه؟ وانت ممكن تقول على واحد الرجل ده ويظلمش حق ماذا كده برض ولا نه؟ ممكن تعرف تقول واحد اعتدت منه ده رجل عندما لا يظلم او لا يظلم أحد في ملكه ده النصر اللي ورقت كان انت وصفت المخلوق بعدم الظلم وصفت ربنا بعدم الظلم يمتنع عن الله ومنعك عنه الظلمة وربنا منعك عنه الظلم هل يبقى لتشبيه؟ في أن يمتنعاتي بكتشبيه يا أخوانك؟ أبدا نفي الظلم عن الله غير نفي الظلم عن مين؟ عن المخلوق المخلوق ما بيظلمش ما يظلمكش إيش أحيانا يعني فيه حالات يقول لك بس خلي بقى لك السراجل له قريبه قريبه عكتب لي يعني وممكن يشفع بغالي إذن ممكن يكون مسكين نزل صوروه في وابع مخيل ولا حاجة رح يصبحه اه شده بيحصل اقول له سؤال. لو ما وقفتش معانا هو هو بظلمش صحيح وارغا نزلين بس رح يضغط عليه لو ما وقفتش معانا من مرة جيح نصح افكر قبلة كنت انما ربنا يزلمش لكمال عجله وما بيش حد من الخلق لو فضل عليه منذ الذي يسر عنده إلا بإيه إلا في إذنه فأنت حتى تقول إيه واب الظلمش ما ده كمال العدل في عدل مطلق إلا محله فأي وقت ما تشتان بين عدم ظلم وبين عدل وعادل ربنا سبحانه وتعالى لأنه الغني قال المتوحد فرو بيأتي إلا أن حدث فيه يشتع عنه إلا بإذنه إنما في البشر وما فيه ولا واحد لأما كان إلا واتلاقي فيه واحد وقت معا وكانوا سندوا في انشاء ملكي او واحد مسيطر وزلمه ونقص دوله الجماعه اللي هم هيمسكوا جماعه عليه القوم الغرض يقول لك هاتوا لنا اولادكم ربهمكم ومنتطور ويهم بياخدوا اولاد دول في الغالب مش بس بالاضافه اللي بيدرسوهم ناس يصوروهم في وضع مخله ويحتفظونهم مشرايه لان عارفين حيلبوا في اماكن حساسه فلما يبقوا في نقطه حساسه يقولوا ممكن نعملها فضحة. في رضع تعتيل امشي مظبوط بيحسن ولزاي تجد بصك لايه ايه اغلب الناس اللي هم لهم مكانة او الناس اللي في وضع معين من العائلات المالكة والاشهاديات لهم مدارك خاص ولهم ممكن خاص خبالك ازاي ايه الناس بخاص انا عايزين نتكلم في الناس بلاش لكن هم يتكلمها دي فطرة موجودة في النفوس اخواننا يعني بسنسوك الكلام بواقع فارب الله سبحانه وتعالى زليل على العالم أما ما شواء مهما كان ملكه مهما كان أمره يكفي في أقل ما يمكن أن يقول وإن تتولوا يستبدل قوما إيه فتتولوا عني تتولوا عني لا تتسلم يعني أعرضوا عني حربوا وعرضوا طيب كل الخلاق تولى قال فإن تولوا كله فقل إيه حسبي الله لا إله إلا هو عليه فرقه هو العرش العظيم. خليكم بس أفهمكم معلومة تحس بها أنت أو تبقى في إن شاء الله بأسلوبة لو إني كل الخلاق أعرض عن الله هل إنت تتولوا هل إيه يستبدل قوم من غيرك لكن تعالى كده تخيل إن في الملك كل الناس تولوا عنه وإنه مش عايزينه وعرضوا عنه مين يتغير الناس يتغير ولا هو هو إنما لو الناس كلها أعرض عن الله تبارك وتعالى من اللي حي تغير هم هذا الفرق هو إيسأ يذببكم ويأتي بخلص جديد وما ذلك على الله بعزيز وإن تتولوا يستفضل قوم غيركم ثم ليكونوا الثلاث فالتسفة من كده ولذلك أضار عند التولي العرشة إلى نفسه فقال فإن تولوا فكل حسبي الله يقفين عليك اوكل وهو ايه لين هو الملك على عرصه يعني العرص هو مش هيروح عن الملك بسبب اعراضكم زي اي ملك عندكم لو اعرفتوا عنده شلوه من على الملك نعم ربنا سبحانه وتعالى لا انتو الابريض ولذلك دعاء الموحب ان يقول شو دعاء المعقب لا ملجأ ولا منجأ منك الا الهي هتروح في الناس دي معلومة بس ايه تشير الى يبقى هنا ما يختص بوجوبي او جوازي وامتنى واضحة فلا يدود ان يشركه في مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى طيب ايه وصلنا للشعب عدينا ولا كيف هي يكيد بقى ندير الوقت ايه وقته بالزبط ها شعب طيب احنا نرى في الهاتف نهوة دا مع درش ما لحملكه اكتر مفيد ولا انت عايزين كنا اه فقرة بعد كده طيب ماشي واما شو بقى ما واما ما نفيته او ما نفيته انت اللي بقول علي انه مثل او انت نعم الممتنع في حق الله إن هو ما مزل... يظلم أن مزل... الله مزل... سبحانه وتعالى يظلم قالوا ولا يظلم وربك أهلا ندني كله سيء من سعيد أنه نفس الظلم عن الله ده ممتنع في حق الله عز يعني تفهم في الجائز صفات ايه أفعاد الواجب صفات ده من وجه اتنظره بس احنا من قصة صفات ذات وصفات ايه فعل وما نفاه الله عن نفسه أثبت مقابله هم يقوله ممتنع في حق الله عز وجل أو في حق الله كل ما يخص الحق سبحانه وتعالى لا يجد أن يشركه مخلوق فيه يعني ما يقول مثلا غالي وغالي غلل مخلوق ما هوش غلل خالق ولا غلل خالق غلل مخلوق وعشان كيلة فيه مرض نحن نتكلم فيه وخلني بالكم النوضة دي في حكاة الظاهر من النص لما رضي الصحاة على أسفل الصفاة في حقه صفاة من الصفاة في حقه سبحانه وتعالى أما يقول الرحمن وعلى عارف ايه الظاهر من الكلام؟ قراض اسواء الرحمن ولا اسواء سليمان؟ قُولهم الرحمن عاد السواء مين؟ الرحمن ولسليمان تبء الظاهرهنة اسواء سليمان ولا اسواء الرحمن؟ استحملوه إلاثها السواء سليمان ولا اسواء الرحمن؟ ربهم يكون فيش رائعاي عادوا يقول للاسواء سليمان؟ قول лю فإيجا أما الرحمن وأعقف السواء اراد سليمان ولا اراد الرحمن خلي كده واحد يقول سليمان ولا نقدر نمسك فيه <تصفيق> اقول الرحمن على العرض ايه كان بيقول بقى ان الظاهر هنا هو سليمان هقول له دي يقولك ظاهر النصوص غير مراد يعني غير مراد هو اراد سليمان ولا اراد الرحمن بقولك لا الظاهر سليمان هو اقول كده مشكلة لا شعرية في الجناد الإسلامية كلها والمقرع على الناس العصر إن الساعة من الرحمة عصدتها وإن يرمي لا ما تفهمش الظهرة الظهر, الظهر ده تشبيه تترك الآية عن ظاهرة كأن الواجه يجب من الآية سليمان والآية بتقول إيه الرحمة <تصفيق> فالواجه تخيل فعلا إن ده الظاهر من الآية لأن الشيخ أو الأستاذ اللي بدأ رجلت وعلمه قيمة يفضل طول عمره ساعة ما يسمع ايه ولا تصرف تصرف عن الظاهر وكل نص في الاوهمة بظاهره تشبيه وكل نص في الاوهمة تشبيهها اوله او فوضه او تجبيه ما اعنا متكلم يعني شوف انتم طبعا انكم فهمين قضية بمستغرف انا بقول لكم كلام منطق وبسيط الرحمان او عارف الساوء عارف سليمان ولا عارف الرحمن خلي واحد اول في حد يبرد اول ما فيه لان حيطى رجل ده ما ينفعشي صراحة يدرس معقيلة مع ولا وقت في المجبه عشان يدر يا ابن ما للجاو برد الله يا رايح نفسك قدامه من اي حاجة تاني اخذ لك ازاي انما دلوقتي ما ينفع اقول الرحمن العرص استوع وربنا اقول الرحمن العرص استوع فتقول لي اه قطو الظهر هنا سليمان وده تشبيه فالحل ايه عندك قولك في الاكتواء بتاع الله عز وجل معناها ايه استولا لا حاول لفتان <تصفيق> ما عليكش أنا حبيت أخصحكم بإمان وأما ما نفيته فهو سابط بالشرع والعقل انت بتقولي بالوقتي أنا بل فيه صفة في استواء لله ليه خايف العودة بشبه سليمان طب ربنا ما قالش كده ده أنا ونحن نعطي السوا لو قلت ده تشديد وده تكسيم إبقى دخلت وتجليد مننا أروف وتسمية كذلك تشبيها وتبسيما تمويه على الجهاز العيال الغلابة أنا مش فاهمين حاجة قال لي جاي عيني طريق فقال أعجادي يقولوا لا إثبات الصفر تشبيه الذين يرزمون أن كل معنى سم سماه مسمين بهذا الاسم يجب أن يعني إيه كل معنى سماه مسمين بهذا الاسم يعني استوى فقالما في مخلوق استوى يبقى الخالق ما طالما في مخلوق بيسمع يبقى الخالق بيسمعش طالما في مخلوق له يد يبقى الخالق ما لهش كد طالما المخلوق فيه كذا ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل الكلام ده كان يعني عشان الناس بتقول لك لا ما تثبتش الصفات ما تثبتش ما اثبته الله وطبرك وتعالى يبقى ده يبقى بيقول للناس كانوا يقول لك ما تثبتش وراجل عام يقول لا لا لا انت كده تبقى يبقى الراجل وصلته لدرجه ان هو يكذب بكلام الله ورسوله المعلوم بالايه بالسمع يعني بكتابه السنة ومعلوم بالعقل اما الله موصوف بصفات الاسباك التي طريقوا به وبهذا الطريق وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة معلش ان معلش على الجهاز يجلون ان كل معنى سمعه مسمى بهذا الاسم يجنف. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق باسماء ينفر عنها بعض الناس يعني ايه سلعي اقولك يا سيدة ولذلك انا بقولك بعض المصطلحات اللي بتستخدموها ما على واحد شيخ بيتكلم في قال الله تعالى الرسول ويقول تقول يا ترى ده مرجئ او عامل يبقى الشيخ ده راح في 60 داهيه مشه الكلمه بتاعتك ده خليك كل الناس تفهم ان ده من المرجئه اصل الشيخ الالباني تبع المرجئه او الشيخ فلان تبع كذا يبقى ما تاخدش من حد ضيعت الحق ده كله بكام كلمه سخيفه في حاجه انا اختلف فيها ليه لو كان تعمل حتى انت فاقل لو كنت انت على مستوى انك تقول كده انك تقول لا ده فلان ده هو اتكافل ده فلان ده كاذل ما تقولش كيم عالتراح يعني حتى انا نبهت اخوانا بتبتي... اخوة بتبجيب جدا بي. في مشايخ بيقولوا بباب السفاد بان الاستراق ده شيء عاجل ان انسان يشتقب ربنا بالتماء يشاء بعقله باشرط التماء قلنا لهم دي الخصة ضيئة مذهب مين ونبذنت في الكلام اللي نسمع عصم حبد ولا يعني ذلك أن الشيخ معتدري او تأخذ هذا على مناج الثلف إلا في هذه الجزئية فقط فلا تأخذوه إنما هو على مناج في الثلف فيها كلها إنه كل الشيء يطلع كتاب يطلع يكتاب إنبارح ليس فطلع كتاب دي بيس يسوه وإيه الزلال في الرب على محمود عبد الرازم ربنا يشيوه بالزلال دي لكن مرض الزنان ده مرض بيخل وعن يتنفى او الحرم تتنفى عند الولادة فبتنفجر فايه الزنان اللي تتكلم هل قدمت الناس بديل انه بسعى للأطرب وانا ما شبتش بسه كتاب هل قدم للناس البديل يعني قال الاسماء الصح كذا وكذا وانا مع ابتكتب هذه الاسماء وينضغل الناس انه هم يأخذوا بيها فعلا وان في اسم اخطأ في الشيخ بينضغل انه صحح بحسي بكلام منطقي او الاسماء المشهورة فعلا دي من جمع الوليد وثاة واحد يعني الاسم تحتاج الى اعاب التصحيح اخي بلاك المهم فهو بقى ايه قال لا واخن سألناها الكلام ده قال انا مريش دعب الكلام انا بدا تبدع الاخقالي في الكتاب بس وانخذ القواعد واعمل كذا وكذا انت عطيني الكتاب اعملوا كلام يجي 2.5 سطر بتاع الزلال دي أمان لما كانت زلال بقى كان مرض تاني وانا حاجة نعمل في ايه خبالك ازاي <تصفيق> طيب والله الناج عندها منطقية في الفهم يا إخواني إيه العقيدة رسيطة يومنا قلت ايه العامة كان عند الميار دواسد من إخواننا المشيط من النوف من النفير هم بيتتلموا في موضوع الأسناء وما شافوا نيش فجمع في البيت عشاني أتصر على بعض الأشياء الأس يقول لي أكثر الكلام واضح لدرجة أم العامة لم يشرحوا الكلام في المجد دي. هو أعملها سلسلة بروس الخطب يعني في شرح الموضوع قالي الناس, الناس كلها متقبلة الوضع وفرحانة بيه فلما يكون حاجة وضع زي الشمس انت حتقول فهيه فاللحييب يمكن عليه ان ما أجدينش حاجة عوضع من الشمس ما عادل حيث أمسين فانا والله طويس أول ربنا يتفكر الكتب اللي بتروبه دي ليه لأن كل كتاب يرب يبقى لابد انترى الكتاب الأول فدري الثامن في مسألة الناس تعرف الحق وفي التوضيح وربنا يكر الاخ الموزع في المعرفة يقول لي يعني كل طول الناشر دلوقتي ما شاء الله بتحرص على انها تأخذ الكتاب وتحب على انها تأخذ لان فيه فلق الشريد عليه طب الحمد لله فهو كتب زي كده كان في الاول فلقه بتزعلني يعني شعف مسمع ان كلام بيرد ولا بتاع فلقه أنا زعلت ايه في ان انا شايف الحاجة واضحة اولي طب بدا بيقول ايه او بيشوشة طب ما يمسوا بالحق ياتوا بتعيدني وقول لي عندك غلق كذا وان ارجع طبقه تزعل وان يعني في الاول بل ان الواحد من كثرة الضغط انه ما تخيلتش ان المشايخ او كثير منهم يقص ناسهم معارض انت بتعرفت ايه وملاحظ كل الناس فلا ما قال رسولي وكلهم اخذ من كلامهم فانا ما باش في دين وانا بعمل الشغل دي اني فيه حد منهم عارض فافاجر انا ايه ان اللي بيعارض في بعد ما عملت القضية قلت هم اللي حينشروا الحق بقى طالما عارفوه وانا بيمتينهم على قبر ما استطاع وان في حاجة حق يأخذوها لا. ولا واحد شيخ يعني ما عليك شبه احنا دخلنا دخلة كده أليه ايه موضوع اسمعوا يا أخواني الحكادي كل المشاكل يليب عن القضائيات إلا من رحم رب نكلم شيخ من مشاكل والله أخي يكلمه يا شيخ تعالى بيقولك لو في حاجة أنا على استعداد لا أرسل موضوع فيه مشاكل كتير البحث بك انت قرأتوه لا ما قرأتوش طب عرفت من مين من ذي مشافل قالت الشيخ فلان ألف الشيخ فلان ألف اللي هو شيخ واحد بس اللي بقوض بني نتكلم واحد تاني الكلام اللي أنا بقولش بصراحة أنا بقوله مش عايز أقول أسماء وينكاتل أسماء معروفة والكلام معروف يعني الواحد من إخواننا برضو خليني صريح معكم بقى ومفتبقى بلس الصراعات زعل طيب سيخ تاني دكتور يا دكتور انت ليك مؤاخذات قول لي عليه هنا وبعت له او اخي الاخ بيقول له ايه قول له لا اصل الموضوع فيه مؤاخذات انا ممكن اقعد بس لازم معايا الشخص فلان ليه عشان سمعت منه هو اللي وانا باخد كلامه صح طب رقم 2 الثالث في فضائيات يسألوا عن الكتاب يقولك لا أصلك الكتاب ده يعني فيه ملاحظات ولا نسلم القولة أو نسلم القول فاحنا متفسع يا يا شيخ انت قرأت الموضوع لا ما قرأتوش بس هو صنم الشيخ فلان هو وشيخ واحد الوراك خلالك ازاي طيب الربع واحد في فرع من فرع عن فرع السنة يقول للشباب ما توزعوش الكتاب بتاعه بكل محمود فالناس سمعت كلام لمكاناته كأستاذ أو بكثور فالشيخ يقول له انت قرات كتاب لا وما انت الكلام ده اصل الشيخ فلان قال, لي نفس الشيخ قال لي ايه نفس الشيء لا ايه الكتاب بالظبط طالب رب الخان ربنا <تصفيق> يعينك هات اسمع قول الله تبارك وتعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والناس من بعد ما رجى الناس انفكاك اولئك يلعنهم الله ولعنهم لانه كتاب ارمي فيه عرض منك تاخد ولا كلمه من كلامي ارتدني ما يمكن ان تنظر الي لكن الأسماء اللي ذكرها في نفسها في القرآن هتعمل فعله ما هتعمل ليك سب حكمة ربك الأعلى إن فيه فهيجي الشيخ يقول لك إيه لا أصف النوضة بحيعمل خلاف من الناس وحيفرق الأم خلق خل الأم بقى تبع ربنا وإسم غلق ويبقى الرفاع السلام لما جيل قريش وقال لهم وحبوا الله وادعوا الله بأسماءه وبأوصاته ولا تدعوا بالله والعزاء وقال لهم إن هي إلا أسماء ثم يسموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها ايه من قطاط ان يتبعونا الا ايه وما تهوى الانف ولقد جاءهم من ربهم الهدى الناس والله خلهم عليه بايه ام الانسان ما تمنى فلله لا فتره الكون قالوا على محمد صلى الله عليه وسلم يفرق بين الرجل وبين امراته اذا كان رسول غلط اللي يقول له موحد الله اللي كان يقول كده أبو جهد نعيش بمنطقة بجاهد. ونقول لا ده منفرق بين من الناس خلاص خلال الناس بقى يتعبد ربنا بأسماء ياخذ العمى والله ما قابله يعني بحكين الشيخ يسوف الباب يقولي دي حاجة غريبة أو حصلت السنة ده وأنا عدوه يحكف على زيكين كل يحب جهد الوحين على فرق بيدور على الأسماء الصحيح بيدور على كتاب الدعاء بالأسماء الحزن كان يوقع اللي يعرفوه يعني الشيخ يسوف ويورد خذوا لنا كل سالسبيل رحنا نفس الكتاب احنا خيسين نروح لنا هنجي عرب رب مسحاعة عالم اسماء ما يردش علينا لان ما ياش اسماء ايه رايك بقى لما العم يقولوا كين فعايزين الاسماء الصح اللي موجودة في القرآن و بصنا عشان يقول يا رب سعيتها على الاخر هدفعيني جبهتين الف اربعين الف اربعين الف اربعين الف اربعين يعني لما يقول عملة الناس ده ما الشيخ اللي عادوا لك لا ما تقول شو ما تتكلم تفضل خليه ما نشوف اخرج الموضوع ايه والله لو ستحت حتى ستين قناة ضي ما حينفع التنمي لو عملت امر صنعك انما تلت الحق هي الاساس وتصبح بها مهما قال في المطالد يوم مرة بي لابو عباد الذين يستمعون القولة فاتبعون ايه انا واحد في الظلمين بران من ذلك وبقول لك جايز في النقطة ده يا زباش ايه الامر اللبش عليه او في مشكلة او في شيء من لكن نحن لا نعلم القوص وينبغي على أهل العلم أن يتحروا القضية ولا أحكم على كتاب حتى على الأقل يكفي أن تقول الكتاب ما فيه من حق فهو حق وما فيه من باطل فهو إيه باطل مش ده برض عبارة الإنصار مش ده مذهب السلف اللي قلنا فيه مذهب السلوح البسطية ولا يجرمنكم شنأنوا قوم على أن لا إيه تعديله وعديله وأقرب التقوى. لكن يدي واحد أنك متوزعش الكتابك في ذلك ضلال وكفر ضلال وكفر يا راتي يا ناس ا سامحوني يا ابو طارق وعذروني <تصفيق> يلا الناس اللي بقى لان احنا طولنا من حق ان شاء الله عز وجل في الاسبوع القادم تعذروني وساعتذر عندي يعني سفر وموعدنا باذن الله تعالى في في الاسبوع الذي بعده يوم الثلاثاء بعد القادم ها لا معلش بس هطولنا قوي ف يعني احنا جمعنا كل المحاضرات العلاجيه والصلاه المحاضره الجايه هتلاقيها عندي كده الاسبوع الجاي القادم ان شاء الله اذا ذاك الاسبوع اللي بعده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و توب الي الاخ اللي اعطاني المحاضرات مكتوبه موجوده الان ممكن ان هو يصورها لنا طالما المعاني فيها واضحه يعني فيا ريت يجيلي ويجيبلي نسخه الكترونيه زي ما قلت له المحاضرات موجوده معايا بالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله eh no podem no